وَقنتُم أأَزْواج ثلاثَلاثَ فَأصحابُ المَمَنَةِ مَا أأَصحابُ المَمَنَ وَصْحابُ المشأنَةِ مَا أأَصحابُ المشْأمَ والسابقُون السابقون وَلائِكَ المُقَبُونَ فِي جّاتٍ النعم ثَُّةُم مِنَ الأَّلينَ وَقَل مِنآفرِرين على سُ وريرم مضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه من ما يتخيرون ولحم طير مما وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أأَصحابُ المين ماَا أأَصْحابُ اليمينِ, ما اليمين فيِي سِدِرٍ مَخضُود وَقَْت مبُودِ وَظِلّ مَ دُودَ وَما إ سكوب وَثكِهَة كثيرة لا مَققوعة وَلا مَّوع وَفرُرش النرفُوع إا آ شَأنهُ النئ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 فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ